الحمد لله والسلام في المرة المعبيرة فألمنا عن قول الصحابي ومدحب الصحابي بيمنا أن الصحابي أن الرسولين من صاحبهم بيه صلى الله عليه وسلمهم مهمين به مدد أن يفتح فيه ويوصفه بالصحبة ومدحاء السيئة فأرقنا ليب الصحابي تعريف الصحابي ومدحب المسلمين وتعريف عنده المحدثي طبعا على القدس في متفقين في ان التعريف بالابتداء الصحه عند المسلمين هو بيختلف في يعني هو قاعده بس لا ولا متفقين على ان الصحابه دول قالوا الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة تكفي عرفا مصيب الصبر بعضهم قال الذي عاش من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما اللي هي اللي هو أخذ فترة كافية من تعلم من لازم من النبي صلى الله عليه وسلم تمركيه من اللي هو يدرس احكام الدين وتفاصيله وأصول اللي هي أصول الدين وكيف كان يستنبط من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحداث في اللي في الأحداث وما وتجعل فوق العالم في مرتبة قضيه فوق, فوق العالم العادي. هل بقى هذا الذي مرتبته فوق العالم العالم العادي؟ سبق العالم المشتري العادي بأنه لو صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العين مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول حجة. بعد ذلك تكلمنا وين؟ وين؟ قلنا الخاص. كريم إن لا لا. وبعدين نتكلم بقى نتكلم في كلام اللي ايه اللي ايه مين اللي تباصل شواء مكي اربعة اربعة مواط مواط اللي هو اتخنزت نفسك اه اه قابلك اه قابل اه اصحابي لدنفسك مواط اللي هو اه اه اللي اوليك هكا صح أعلى اعلى حاجه في الجمع الصحابه اسمها النقلي نقاطع وبعد كده يجمع الصحابه السكور وبعد كده ايه وبعد كده اتفضل خط وصلنا ل 4 بعد كده على راس الصحابه او انواع الصحابه ماشي انواع كده صح دي بتختلف ماشي دي اول نقطة تانية أن اللي مرتاد المستجد، مرتاد الشخص اللي هو ينظر في قلب صاحبي وحش لا، أو يستدي في قلب صاحبي أم يخريف، فهذا المستجد في فعل المستجد المستقيلي كان وصل مرة كبيرة من الاستجد، فالأستجد ليس طرف في أول درج الاستجد وجهة وعي وفرح بينهما وبين الذي وصاح النظر الاستهاء ولم يصل إلى درجة الاستهاء بعد فرق بين هؤلاء وبين الذي في بداية النظر الاستهاء فرق بين هؤلاء وبين اللي صار في عقله اللي مبتلع اللي بيأقرب من المقلد على كم يحس المقلد بحث فرق بين هؤلاء وبين المقلد بحث العامل في شيء فهيه ففرق بين كل ذا فأخذوا من هذا من هذا بالصحابة أو بالصح في ثالث شيء إنه أكثر؟ أوه، القول ده، قبريعة القول ده، اللي هو هذا قول مما لا مجال للرأي فيه ولا مما في مجال الرأي ولا بينهما فإنه في مية في مية لا مجال للرأي بعدين ضمن ضالد اللي لا مجال الرأي فيه، إذا كده يشبه يشبه المرفوع، إذا يشبه الحديث المرفوع، هو حديث مرفوع، من مثلت السنة، السنة بعد ذلك، إيه؟ ضمن بس ان هو لما جاب كده شك على بعد, ظن بعد كده ضمن العكس فكذا ضابط حاجه ايه الظروف المحيطه ودي الظروف بتخلينا نقدر ان من الزروط منها الايه اللي, اللي كانوا الصحابه يعني ايه عارف الخطر اللي انت بسبب مخالفتك ولا لا زي المسائلات تسألنا على الضوء مع الضوء في مسائلات التسجيلة القبل الغازة الضوء وكذلك من ظروف المحيطة مثلا اللي مثلا لما يتعارض إيه حديثان مثلا فإيه يجب فالأمماء يرجحوا بالصحابة يقولوا إيه؟ مثلا السيدة عليشا تروي حديثا عن إنه يتصالى مثلا حالة خاصة بالبيت أو تقول قولاً خاص إيه بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يعلمه إلا النساء مثلاً فهذا قول مرجح عن حاجة تالية عندما شافش الوصول صلى الله عليه وسلم تقول خاص ظروف محيطة برضه من الظروف المعين من الحياعات تدخل تعالى الظروف محيطة قول الصحابة مثلاً تشتهر عنه الورع جيز عبد الله عمر أخذ من تخالف الورع يعني بعد اللي مش ظهر في دولة في في, في, في عصر التباية التباية لما ايه كان كلها تأخذ بايه؟ بعزائب ابن عمر ولا بايه؟ بروحة سبن ماشي؟ مش المقصود بيه يا تابي يعني معروف عن سيدنا عبد الله عمر ايه؟ الورع فمش معنى الورع اللي هو ارجح في التاليين او ممكن بيبتلك يعني منه تورع مش لقيت هو راجع عنده هو مين قصدي كذلك ايه كان سداد طبعا مع بسمه مشهور في الترخيص للناس انا عمشان كده هعمل العكس ده يعني هو لما يجي سيدنا عبد الله المنذر يأتي في مسألة بيخالف فيها الراي اني نروح في طاعه تجعلنا نظلم ظلم كبيرا اه الصحابي لا يعني هديها النص عن او عنكم ده اللي راجع او بيخالف طريقته هات المذهب زي ما الشخص عامل عازم مثلاً كان الشخص عامل حامل في منزله والشخص عامل عازم على الفحيل، تختلف ال يعني عش علاقة بالأصل هم تعبون يعني يخوض بيها وما بتلاش، ليه؟ عشان طريقته اللي هو معظم في تويه على الأصل هم تعبون الاعتياد. لو بنتسأل أنا عش علاقة بالأصل هم تعبون عصر طيب هو هنا الدليل قوي خليك ثالث مذهبه خليك طريقته خليك اللي ماشي جيله بقى طبعا على ده فاكر صح فالزمانه دي ده في الصحابه برضو ايه طريقه الانسان انا مثلا ترخيص للناس اللي يجي يشت... اتشدد فيها طيب انت ده, ده اكيد مبني عن دليل قوي اكيد مبني عن دليل طبعا تقول دي تدخل ترعي على جديد وفي غيرها مثل أنا أمريكي ده ولخصت اللي إليفت نرى ما كلام اللي إيه؟ كلام اللي إيه المؤلف انقسم قول الصحابي الأربعة الأحصى نرى حتقول الصحابي لا مجال للبائل فيه كالعبادات والتقديرات من أخوها التقديرات زي إيه؟ زي ما الصحابي مثلا يقدر الذكاء كان مثلا فلو نقول مثلا في الأبلي مثلا سيدنا أبو بكر يحكم مثلا في الأبلشاة خمسة أبلشاة في في عشرة أبل كذا شتان في كذا طبعا في أحاديث مغرضة في طرد ما للتقدير صحابي ماشي؟ في أداء في عند بعض العلماء لمجلس الرأي في الرأي هذا القسم عند الآئمة الأربع لا بد أن نكون سمعان الصحابين من النبي صلى الله عليه وسلم من في الأمور التي لا تعرف إلا بتوقيف ولكن الآئمة يختلفون في مدى الاحتجاج به قلة وكثرة عدم الاتفاق على ضابط معين وحدد ما لا مجال للوأي فيها فقدرت عضوهم أن هذه المسألة مما لا مجال للوأي فيها بعمل بقول الصحابين فيها انها لما يدخل فلا يعمل في طلب الصحابي.يبقى زي ما احنا ذلك احنا اتبناها في الرقم ثلاثة مراضة اللي اللي انت في حاجة مية في المية لها مجال رئيسي وفي حاجة ضمن مجال حاجة ميل في حاجة مية اللي, اللي مجال رئيسي في مجال حاجة اللي في مجال فهاتين دولا غليان مت ليش في خلاف؟ ليه عشان المسألة واضحة، لكن بعفيف غلب بقى في, بقى في اللي في اللي هو والولد، اللي هو تبين دولا وقوله، هو بقى يي ضم وشر وضم. ما حفر. ماشي؟ ولكن العلماء اختلفون في مدى الحاجة إليه قليلاً وخطرة لعدم الاتفاق على رأي معين. يحدد لا المجال للرأي فيه، فقد يرى بعضهم أن هذه المسألة لا مجال الرأي فيها ثأر القول الصحابي فيها. الآخر أنها مما يدخل بالاجتهاد فلا يعمل تخول الصحابي. لأن لما بتعتبر حدد لا مجال رأي فيها. فإذا بتعالى ضم غالب لا مجال رأي فيها خلاص بيتقرب من الحديث بالذات. فأما تبت قريبًا من تبت الحديث أو فما تبت الحديث. ماشي. لما يكون ضم ل هو لا مجال رأي فيها مستضم غالب. بيبقى عندك ده مرجح قوي يخليك. يعني ايه؟ ما تخلفوش بسهولة ماشي عشان في احتمال يكون ايه؟ توقيف عنه يا بيس اصحى في احتمال كمينة لما يبقى ظن ان في مجال رأيه فيها خاص بيبقى ضغط مذهب صحابي بتعتبر بقى الحاجات التانية اللي احنا رأينا تعتبر بقى ان الصحابي اليمين واحد والايمان الاربعة والخلافات الاربعة والايمين بالضبط ولا اجمع سبوتي ولا ايه بالضبط ده تعتذر إيه أنت إيه أنت مرتاح عال مرتاح ولا كذا ولا كذا ولا كذا تعتذر في ظروف محيطة أنا لا تعتذر الحين ماشي طيب يبدي إيه يبدي أروح ومن هذا النوع قضاء الصحابة في النعامة إذا استطاع المحرم لبرنه في الغزال بعنزة فقد أخذ العمة بذلك وكونوا من التقديرات يدل على أنه مما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما ما فيه بالاجتهاد قد يقول قائل إن تقدير المثل في جزاء الصيد متروك للاجتهاد فيكون قضاءهم هذا من باب الاجتهاد يعني الآية بتقول إيه؟ فجزاء مثل؟ ما رأيه؟ مدخوثي من النعم من النعم ماشي؟ فذا في إيه في الصيد؟ فالصحابة قضوا في النعامة بإذ البذن بجماله قطب في الغزال بعنزة فهل هذا تقدير للنبي صلى الله عليه وسلم كثير من العلماء قالوا ذا تقدير للنبي صلى الله عليه وسلم فلنا على ذلك إيه أنه في كل في كل زمان ومكان إيه هيبقى على طول البذن بإذ النعامة بدنه، يبغى زلك إيه لعكس، ماشي؟ ما أعرفه، إيش؟ لا مش أمور قطعية، مال أمور قطعية يبقى هو يبقى لا، الأمور ما هي فيها نص، يعني فيها نص, يعني فيها نص لا ولا ما فيها خبر. لا ولا ما قيش فيها هي كل هو مذهب الصحابة في اللي ما قيش في خبر. لما الرأي فيها عن الصحابة مش ممكن يقوله. أكيد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش احتمال ده لو لو 100% في لما قال فيها. يعني رحنا افترضنا نعم يفهم فنبذون هل الصحابي قال الكلام ده لأنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل ده لأنه شاف النصان بيعمله ولا أنا في ظني الصحابي مسمعش الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على اجتهاد اجتهاد عن معرفة القواعد وأصول الفقه وكذا, وكذا وكذا وكذا فعلى حسب ما أنا أقدر والصحابة لأنهي فيه يعني عمل القول ذا إيه يعبر عن إيه لحسب ما هي عليه من العمل في مسألة فا إيه فبعض العلماء قالوا إيه اللي إيه اللي الصحابة ما عملوا كده يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قدر التقديرات دي عشان ما ينفعش الصحابة يعملوا كده فقالوا إيه فبانوا على هذه التقديرات جعلها في كل زمان ومكان أما اللي جعلوها اجتهاد من الصحابة وأن هذا مثل ما قتل من النعم في زمانهم، فجعلوا المسألة دي تختلف باختلاف الأزمنة والإه، والأمكنا، فجعلوا النعمة دلوقتي تمنها إيه؟ مش لازم بقى جمل؟ ممكن يبقى أقل، ممكن يبقى أخطر، فهم أنا؟ فتمنها إيه من الإيه من النعم يعني تمنها زي إيه من النعم أقرأ بس أنا في عذاب أزمنة مختلف مكية كذا على حسب إيه طيب اثنين قول الصحابة برضو المسألة دي بقى مسألة اللي المجلس لا مجال رأي فيها دي دي مسألة بتطرح في الزمن المعاصر طرح كبير جدا وعليه أحكام كتيرة جدا في أقوال الصحابة وأفعالهم وفي كمان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة دي توقيف ولا عملها لأنها عرف الزمن في الزمان؟ في التقديرات يعني بالذات في التقديرات فمن أمثلة ذلك مسألة الإئل في القضاء مثلا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قضوا في الإئل في في القتل بمئة من الإبل هل مئة من الإبل دي توقفية بمعنى اللي هي في كل زمان ولا مئة من الإبل دي هي القيمة اللي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم تساوي اللي ايه؟ تساوي بيت القتل التي يعني أهل المقتول يرادوا بها فجمرها مع على إن دي توقفية ولكن بعض العلماء قالوا لا اللي دي هي الدية اللي تراد بها فأما في أزمنة بقت الإبل تقديرها مختلف بقت أضعاف أضعاف أسمان الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنا في الحادي أنا عاقبت القاتل قتل خطأ يعني سيات من العدوان خلينا في الخطأ على العدوان قصص ممكن يختصرها بس في الخطأ عاقبته عقاب هو لا يستطيع في زمن مثل زمن نصر مثلا ومئة من الإبل في السودان مثلا سهلة جدا يعني عبارة عن اي انت بتلعب يعني ماشي؟ ليه عشان السودان منتشرة في الإبل واما احنا مش منتشرة فبعضهم لا قال احنا هنساوي بعد في الزمن المعاصر واجتهاد مش ضعيف اجتهاد ليه عبرة من النظر قال احنا هنشوف مئة من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دي تساوي ايه؟ بالنسبة للذهب والفضة هناك في أمة بسم الله ونقدر مقدارها بالذهب والفضة لا تعشان تمن الذهب والفضة ما بتغيرش بتتغير الأزمنة تمن الذهب ما بتغيرش بتغير الأزمنة ولا قال كده فده لي من إيه من فهمين ولا؟ فمسألة التقدير ده هل له مجال من الرأي فيه أو لا مجال الرأي فيه دي هنبني عليها هنبنى عليها يعني أحكام كثيرة نختلف فيها بسبب هذا التقدير فأبدأ أول حاجة ثاني حاجة قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره فيه وهذا هو المسمى بالإجماع السكوتي وقد تقدم الكلام فيه والشهرة قد يستدل عليها بكثرة خوض الصحابة في المسألة وقد يستدل عليها بكون الصحابي من خلحها الأربع والمسألة مما تعم به البلوى ويقع لكثير من الناس مثل جعل عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا توجب البينونة الكبرى. يبقى مثل جعل عمر رضي الله عنه طلاق الثلاثي بلفظ واحد ثلاثة توجب البينونة اللي الكبرى. ودي مسألة بقى اللي إحنا قلناها لمسألة إيه مرتبة الصحابي ما تكلمنا في المسألة دي. ليه التقدير الأول اللي إحنا قلناه في اللي في المدقيع نتكلم فيه. فهو بديهاتي بيكلم على مسألة بقى ايه اللي رقم اثنين قول الصحابي الذي اشتهر فيه ولا من يخالفه غيره فيه. وهذا هو مسمى الإجماع السكوتي. فجماهير العلماء على إن الإجماع السكوتي حجة وخاصّةً الصحاب، وخاصّةً إيه؟ خاصّةً إجماع السكوتي بتاع الصحاب، فهذا الحجة بجد اللي لا ينبغي أن يختلف فيها، ولكن الخلاف ممكن يبقى في إيه؟ يعني لو اختلافنا في الإجماع السكوتي بتاع بعض الصحابة ممكن، لكن الإجماع السكوتي في الصحابة مفروضنا ما نختلف فيه، ولكن الاختلاف ممكن يبقى في إيه؟ هل ده إجماع سكوتي ولا لأ؟ هل ده إجماع سكوتي ولا إيه؟ ولا لأ. يعني هل ده اجماع ولا لا يعني قول الصحابي اللي هو اشتهر ولا انخالفوا فيه غيره بسبب ايه يعني بسبب يعني يعني ايه يعني لم يخالفوا فيه غيره بسبب معين يعني زي قلنا لو كان في إمام لو كان في كذا لو كان في كذا فهنا الايه هنا ممكن نقول ده خلاف صح ولذلك احنا قلنا ان احنا نرتبها ازاي على حسب هل هو اجماع نقلي ولا أكيد إج مع سكوتي ما ينفع سكوتي ولا يظن ظن غالب إنه إج مع سكوتي ولا يظن ظن بس إنه إج مع سكوتي ولا شك ولا يظن ظن ظن, ظن اللي هو مش إج مع خالص ولا يظن ظن غالب ما سكوتي ولا أكيد ده مش إيه مش مع سكوتي دي تفرق ليه بقى مع الصحابي ليه عشان دي المراتب اللي رقم واحد إحنا اللي مرتبة إيه هتفرق في الاستدلال، هتفرق في الحجية فلنحن متأكدين لهي إجماع سكوتي؟ تبقى الرابط من الإجماع القطع الرابط من القول القطعي ما شيء ولكن لو عندنا نظن غالب إجماع سكوتي هتلي شوية بس حجة قوية لنحن عندنا نظن لو إجماع سكوتي هكذا فدي هتفرق ولذلك بقى أن لا يبقى الخلاف وقد يستدل عليها على إجماع سكوتي بكون الصحابي من الخلفاء الأربعة فوقنا واحد يقول هو قومه من الخلفاء الأربعة م فهمي راضي ولكن العلماء اللي, إيه؟ اللي قالوا لو الصحابة المخلافة أربعة ولا قالوا القول ده إجماع ليه عشان ده خليفة والخليفة ده يحكم بالقول قدام الناس معنا كده الناس هتعرف فكون لا أحد يخالف طب ده إجماع سكوتلي فهمي كان الصحابة بقى إيه لا يعني لو هم مخالفين للرأي بيقوله مثل ما فعل عبد الله بن مسعود مع عثمان المعفان لما عثمان المعفان كان هو طبعا في المدينة عايش في المدينة فما جي مكة لم يقصر فسألنا عبد الله بن مسعود إيه أنكر عليه وقال إيه يعني أنكر عليه لوالله المفروض يقصر يقص يعني يقصر الصلاة يقصر الصلاة فا إيه فالناس بعد ما أنكر عليه صلى وراء فالناس اللي متابعين قالوا إيه كأيه عليه وصليت وراءه فقال إيه البيان واجب والخلاف شر طبعاً بعض الناس اللي عندهم عدم ضبط المسألة يعني وعدم ضبط الفقه، ولكن الخلاف شر يعني إيه؟ يعني اختلاف العلماء شر؟ هو اختلف. وأصدق الخلاف اللي هو الفتنة يعني الخلاف الذي يحدث الفتنة اللي هما بقى بيعملوه. اللي هو ايه يفسق، اللي الخلاف اللي ينبنى عليه تفسير، الخلاف اللي ينبنى عليه تبديع، الخلاف اللي اللي عليه فتنة اللي هو يخالفه وبعدين ما يصليش معايا. لإنه مش رأي وهو ده الفتنة هو ده الخلاف اللي هو الشر الأصل عليه مش مش الخلاف بمعنى اللي هو خلفه ولذلك قال البانه فهو بيخلفه أصلاً هو ما بيكلم شوف الخلاف اللي هو خلفه هو خلفه ولكن بانه هاي بيخلفه شر مهم الشاهد يعني الصحابة رضي الله عنهم لما كان حد بيخلف كانوا بيقولوا رأيهم ماشي فلذلك بعض العمال قال لو كان الصحابة من خلفان أربعة يبقى ليه يبقى دايما مع سكوت والمختار اللي هو ما يوصلش لاجماع سكوتي ولكن هي حاجه قويه فلازم يبقى الخلافه الاربعه وقالها قدام الناس يعني قالها قدام الناس واشتهر يعني اشتهر لكن ممكن يكون قضا بيه كده يعني ايه قضاء ما كانش موجود إلا ناس قليله ما هو مش مشطرش الصحابه كلهم الموجودين يعني في النقط فلذلك الخلفاء الأربعة هو قولهم من المراتب القوية برده ما احنا قلنا الاجماع السكوتي وبعد كده كثير الصحا أكثر الصحابة الكفار فهم مرتب خيال لا حجة بس يعني تصلج إجماع سكوتي مع إجماع سكوتي يعني مرتب يعني حجة من النظر عشان في الأغلب أولاً عشان عليكم سنة سنة خفارة رشدين رشدين من, من بعد وفي نفس الوقت كمان علشان في الأغلب أقضية الخلفاء الرشدين تشتهر فبعنا كمان ضمن ظن... ضمن غالب اللي هي إجماع سكوتي وكذلك أيه وقد يسددل على بكون الصحابي من خلف الأربع أو بكون المسألة مما تعوم به البلوى ويقع لكثير من الناس فما يبقى أصحاب يفتي في مسألة مسألة تعم بها البلوى ويقع لكثير من الناس لي من المسائل اللي اختلف فيها على ما سكوتي الجماس قوتي والجماس سكوتي؟ فهو في غير الصحابة لا ده أنا بقول أو يعني عشان تفهموا المقصود بهنا اللي هي أو ألا أنا لا لا. لا لا لا لا لا. طبعاً لو تمعوا مع بعضها يبقى إيه أقرب للمسألة. ولكن هؤلاء العلماء ما أتكلموا يعني اللي بعضهم قال ان كونه من خلفها الأربعة وقضى به وهو خليفة فده يدل على اللي هو إجماع سكوتي. وفي الحقيقة مش إجماع سكوتي ولكن يقترب من إجماع سكوتي. وبرضه كون المسألة ما يتعمل به البالوة ويقع لكثير من الناس والصحابي يفتي بيها على ملأ من الناس فداردو مش إجماع سكوتي ولو أصدوا بهواء خلاص ماشي لو أصدوا بهواء بس في كتب الوصول يعني بعضهم بيفرق يعني لو أصدوا هاي آه يبقى كذا بيقرأ من إجماع سكوتي أكتر ولكن في كتب الوصول بعضهم بيجعل كون الصحابي من الخلفاء الأربعة وخذوا بها على ملأ من الناس ده كذا وبعضهم بيقول مسألة لما تعموا بين البلوى وقال كثير من الناس والصحابي قالها على ملأ من الناس فدا قريبًا ها ينتشر فهم بس عمر رضي الله عنه طلاق طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا ايه توجب البينونه الكبرى اللي واحد قال له طلقتك طلقتوكي ثلاثه فالدتوجب ايه وقضى بها وانتشر القول ده وفعلا يظهر من هذا القول اللي التشر لما فيه ثيره الايه الروايه فدا ايه فدا اجماع سكوتي عند بعض العلماء من الصحابه زي طبعا اكيد يعني دي, دي, دي يقينا سكوتي اللي هي التراويح دي يقين الإجماع سكوت. ماشي مسألة طلاق الثلاث دي آه ضمن غالب لي إجماع سكوت. شوف ضمن غالب ولا يقين وعلى حسب المرتقب العالم بيحكم. فهم معنا؟ كلهم مفوق. ما فيش نصوص بتقول كلهم مفوق بس مسألة انتشرت فظهر فيها لما حدش أنكر فبتالي إحنا بنقول يوافق. لكن ما جاتش أحاديث بتقول لك جاتش يعني بتقول لك الكلوما فوق ولكن لم يظهر منكر ويظهر في هذا القول أنه اشتهر ظن غالب أن هذا القول اشتهار فما فلذلك هو يظن غالب اللي هو إجماع سكوت فبالتالي بياخذ حكم الإجماع سكوت إيه لا اللي خالف ما خالفش للصحابة إيه وافقوا اللي خالف قال تقدير حاكم قاضي مش حكم شرعي فتقدير القاضي بالصحابة يعني عندهم اللي ممكن في زمن من الأزمنة دا دا مذهب الصحابة يعني دراية من, من شكل الإسلام اللي ما ذهب الصحابة ممكن يبقى في زمن من الأزمنة يرجع على الأصل اللي هو العمل النبي صلى الله عليه وسلم اللي للصحابة وافقوا سيدنا عمر الاشكالية بقى في الاخوة السلفيين اللي هم مش دارسين كويس فبيقول لك ايه؟ بيقول لك سيدنا عمر خالف السنة وغلط فبترد عليه تقول له اجمع سقوتي اصلا لصحابة كده انت عايز تقول كده للصحابة كلهم خالف السنة لكن هو سيدنا عمر تعامل مع المسألة كايه؟ كمسألة اللي هو من باب سد الزراعة من باب اللي هي يجوز له وان يفعل ذلك ققاضي مش هو بيقول الحكم الشرعي في المسألة اللي هو يبقى ثلاثة فهم قصدي؟ بعد كده في زمن الأزمنة هاي جوز طلما طلما أنت عندك لست عمرنا خطاب عملها كده خلاص ترى في زمن الأزمنة تغير المسألة وبقى الآن اللي ال... ال... الواحد أفضل لهذا الزمن التي تحسبه طلاق واحد أفضل لهذا الزمن وده الأصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما قلت طلقتوك على طلاق واحد على <تصفيق> عشان كده كل الصحابة كلهم ما حدش كلام على علاقه فخا فلو انت زي ما انت النبي صلى الله عليه وسلم هتخليها ايه قصدي زي زمن سيدنا عمر هتتعامل معاها بحكم سيدنا عمر بس تعرف ان ممكن تختلف لو زي ما اقرب النبي صلى الله عليه وسلم فتعاملها زي التعامل اللي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة ولكن لا يخرج الفقيه عن أقوالهم إلى قول آخر بل يتخيل من أقوالهم ما هو أقرأ من الدنيا هكذا خالك فيهم رسولي والذي يأهر من صنيع الفقهاء لأن منهم من يستدل بقول الصحابة ولو خالفه غيره إذا رأى رشحانه بقياس أو غيره فقولهم لا يخرج عن أقوالهم إلى غيرها يؤيد ذلك لأن هذا حال الفقيه عند تعارض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يخرج عما دلت عليه فإن كان الجمع بينها جمع فإلا أخذ لما يسنده النظر وتعض يسنده النظر وتعضده أدلة أخرى ويمكن أن يحمل قول, قول, قول الأصوليين إن قول يمكن أن يحمل قول الأصوليين إن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة على أنه لا يكتفي به ومن اكتفى به فمقلب الصحابي إلا مستدل بقوله والله أحبه طيب، مسألة التالكة دي يبقى إيه؟ هنا بقى لو, لو, لو أجمع شكوتي خلاص طب لو بقى في الصحابة نصوم اختلفوا مع بعض والصحابة نصوم ايه؟ اختلفوا مع بعض فهل قول أحدهم حج على الآخر فإيه فجماهير العلماء على إني إيه في الحادثات ليس قول أحدين إيه حجة على الآخر ولكن جماعه العلماء كذلك على أن لا يأخذ المقيع عن أخو له من قول أي آخر إلا إذا كان هذا القول بين أخو له إذا إذا كان هذا قول بين أخو له فكثير ما كلمت الإجماع على لو إيه خلف علماء في عصر من العصور على رأي مذهب مذهبين على خلات رأي يجوز لعالم اخر في عصر اخر ان يخالفهم فقلنا ايه لا يجوز الا اذا كان ايه قوله ايه بينهم مش قول بره الموضوع فكذلك الكلام ده انا احمد الناس فايه فالمسألة دي بقى في الصحابة اكثر في الصحابة ايه اكثر فلو احنا عمنا يبقى المعنى كده اليوم انت كده لو خرفت عن اقوالهم الى قول اخر بره خالص انت كده خلفت ايه ماشي. طيب. هكذا قال كثير من الأصليين والذي يظهر من صنيع الفقهاء لأن منهم من يستدل بقول الصحابي ولو خالفه غيره إذا رأى رشحانه بقياس أو غيره يبقى أول حاجة العالم ده اللي بيستدل قول الصحابي ولو خالفه غيره هو بيستدل بيه مش كدنيل مستقل ولكن بيستدل بيه مع داخل الأدلة ولذلك قال إذا رأى رشحانه بقياس ايه؟ أو غيره هو رأي رشحان بقياس وكذلك استدل بي يعني يعني هو مما يرتجح رأي القياس وكذا وكذلك اللي في الصحابة قلب إيه بقول لو كان هو ما عندوش الصحابة قلب قول ورأي القياس بس التاني هو خالفه باللي في الصحابة قلب ق قلب قول الرأي المختلف ده فبالتالي يبقى بأي قياس وصف صحابة فيه إيه تنازع فيه تنازع أما لما يكون قياس وصف وصاد صحابة يبقى كده إيه؟ في الأخير يرجح راجح قولي لي. أما لوهم مش عارف بأي حال من الأحوال، إلا بقول صحابي وخلفه قول صحابي آخر. يبقى ده مش إيه؟ مش مرجح. إلا لو كان المرجح ده لصاحبي الواحد ده أعلم من الصحابي الآخر أو الكثير من الصحابة أو صحابي واحد. ففي الحالة دي هيبقى هي مرجح. هاي مرجح. لا يخرج عن أقوالهم إلى غيرها يؤيد ذلك قول العلماء يعني لا يخرج عن أقوال الصحابة إلى غير ذلك لأن هذا حال الفقيه عند تعارض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج عما دلت عليه فإن كانهم جمع بينها جمع إلا أخذ لما يسنده النظرة تعارضها إلا ونحن بعض العلماء أن جعل داء زي أحاديث النبي صلى الله عليه عند التعارض ولكن الأقرب منها اللي بسألت جمع اللي أنت لما تخرج عن أقوالهم من غيرها فأنت خالفت إجماعهم خالفت إيه إجماعهم ولكن يجوز اللي إن أنت تخرج يعني تخرج عن أقوالهم من غيرها لو كان القول دم بين أقواله بين إيه أقواله زي ما حملنا في سدله يمكن أن يحمل قول الأصوليين إن خلاص الصحابي إذا خالفوا صحابي وأخر ليس بحجة على أنه لا يكتفى به ومن اكتفى به مقلد الصحابي ماشي صح اللي يكتفي به يبقى مقلد للصحابي لا مسالمه من خالدين ماش طيب هن, هن... هنخرج من موضوعنا من إيه يعني إن... إيه؟ إن إذا وغيره من الصحابة دخلوا فو وغير من الصحابة لو العالم ب بقى... بأتي بننظر برضه نفس الكلام نفس كاميا كلامه الأول حاجة لما رتبت هذا الخلاف بس دي مش تبقى الأول اللي عندنا الأول عندنا منين اللي بيحكم في المسألة الأول العالم اللي بيحكم في المسألة في الحالة لو ده كبير آه في الحالة دي صحابي بس الصحابي بقى كده ايه؟ لو عنده حاجة بنسبة مثلا مردح بنسبة 100% ال الرأي الصحابي ده أقوى من الرأي الصحابي ده في الحالة دي هياخد اللي مردح طب إفرد تربيح و50% 50%, 50 يبقى في الحالة دي نعمل إيه هيردح ب بمية من الصحابة فلو كتير يعني لو كتير كتير مراتب الصحابة نحنا عنها a v 1. říjnu, v 1. říjnu, v 1. říjnu, v 1. říjnu, v 1. říjnu, v الاي ابو بكر وعمر وصاد 82 هتفرق بقى انا مش عارف ارجح طب لو افترضنا ان هو عارف يرجح بس النسبة ضعيف صحيح احسبها بقى النسبه ضعيفه 55% اه طب لو كتير من الصحابة قصدوا واحد اه يبقى دي ممكن تجيب ال 5% دي او تزيد عنها هتبقى نسبة عمال ميزان كده وهو من خلاله بيوزن عند رأي المجتهد المجتهد عنده في كل حاجة ميزان بيوزن كده في لكن لو هو مراجح بنسبه اكبر بقى اه يبقى حاجه ياخد راي فاهمين قصدي ليه عشان معاه خاطر معاه فاهمين ولا في اشكالات اتفضل يعني راجح بنسبه اكتر على حسب ايه يعني هو دلوقتي عنده حاجات اول حاجة لو في نص من القرآن والسنه واضح خالص هو يقدم النص على خاطر الصحابة دي مش هنتكلم فيه لكن عنده نص من القرآن السنه بس عنده مش واضح يعني هو استنبطه باستدلال خفي مشي في هذا بالنسبة مثلاً من نسبة في المية النص ده يريد الحكم الفريض والثلاثين في المية ممكن يكون عن غلطان. <تصفيق> <التصفيق> <التصفيق> هو دي قلص حبص وعنده أدلة ثانية قلص الصحابه ده؟ آه يا حبيبي من الأدلة الأخرى. آه آه آه. فمن الأدلة الأخرى هو ردة حنسبة سبعين في المية أو سبعين في المية المmed... في هذا هي خد بالدليل. طلعوا التربيع ده أدلته 55%؟ في يعني دي نشوف الصحابه يعني خالص خالص الصحابه ده ايه مين الصحابة دول ماشي طب لو 50% 50% يبقى يركح بالصحابه ده مرتبه الصحابه فاهمين ولا في اشكال ماشي طيب رقم 4 قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولن ينتشب ولن نعرف له مخالف من الصحابه وده بقى اللي فيه خلاف حقيقي بقى اللي هو إيه ؟ قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال يبقى ايه يبقى في مجال الرأي مش مش إيه مش من مجال الرأي في ثاني حاجة لم ينتشر ما بعش إجماع سكوتي ثالث حاجة نعرف أعرف مخالف من الصحابي يعني ايه الصحابي اختلفوش فده لأ اللي إيه اللي هو ده خلاف ده عمل في مس في أصول الفقه عن في مسألة هالقال الصحابي إيه حزبها فمعا دائما يرى خزياته يرى خزياته وهو قول وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحمد وقول الشافعي القديم فمن من يرى أنه ليس بحجة وإلى هذا ذهب الشافعي في قوله الجديد وجماعة من أتباع المذهب الأخرى رب من قيم كلام في رد هذه النسبة وتقرير أن مذهب الشافعي لا يختلف عن مذهب الأمة الثلاثة في ذلك ولكن علماء الشافعية كلامهم صريح في نقل مذهب الشافعي المتقدم وهم أعلموا برأي إمامهم علاوة أخرى على ما في الرسالة والأم من تصريح بحصر الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقرس يعني وعز يقولي لا المزل الشفعي هو إيه؟ هو اللي في الحالة دي مشيب عزيز ودير على حجية قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة من وجوه ألف قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذه شهادة لهم بالفضل على ما ويتقضي تقديم. لا تقتدي تقديم اجتهادين على اجتهاد غيبي. به أن قادة الصحابة الذين لم يُعلَف لهم لم مخالف، يحتمل أن يكون نقلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم على الرأي المحت. جين أن الصحابة شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحذو النجوى الوحي، من أعرف الناس بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون قولهم مقدماً على قول غيره. وأما الذين رأوا عدم الحجية فهذا استدلوا يبقى إذا هو يعني إيه ذكر الخلاف في المسألة. الصحابي قال قول والرأي فيه مجال في هذا القول ولم ينتشر هذا القول ولم يعرف لهم مخالف من الصحاب وذكر اللي ماذا العلماء قالوا اللي قالوا حجة وذكر أدلتهم في المقالة أما الذين رأوا عدم عدم الذين عدم الحجية فقد استدلوا بعدد أدلة منها أن الصحاب غير معصومين من الخطأ إذا لم يجمع يعني ما حصلش يجمع وقول من لم تثبت رصمته لا يكون حج. به أن التابعين قد أثر عنهم مخالفة أحد الصحاب. فلو كان قول الصحابة حجة لما صحت مخالفته من التابعين ولأنكر الصحابي على مخالفته من التابعين وإذا جاز للتابعين مخالفة, مخالفة الصحابي جاز لغيره ذلك. راجع أن مذهب الصحابي وحده لا يعد حجة إلا إذا غلب على الظن اشتهار اشتهاره بين الصحابة وعدم إنكاره كان يكون من خلفاء الراشدين الذين هم في موضع القدوة لغيرهم أو كانت المسألة أو شفنا الأول آخر دول وياهم كان يكون من خلفاء الراشدين الذين هم في موضع القدوة لغيرهم أو كانت المسألة أمما يكسو قوة روه وتعمل به البلد. وما إذا اختار الصحابة على أخوان فالخروج عن أخوئيهم يقتضي تخطئتهم، يقتضي تخطئتهم جميعاً وهي بعيدة. فالأجبر أن يختار من أخوئيهم ما يس ما يسلفهم نظر ودليل. السدال بحديث خير الناس قرني لا يكفي. نكمل كلامه الأمر بعد كذا نتكلم، والاستدلال بحديث خير الناس قط لا يكفي لأن الخيرية لا توجب حجية قول كل واحد إنما فاض، دليل أن التابعين أيضا مشهود لهم بالخيرية في الحديث، لم يقل أحد إن رأي التابعي حجة، يُقرأ له القياس الصحيح، كذلك الاستدلال باحتمال كون ما قاله رواية لا يدل على الحجية لأن الدليل إذا تطرق إليه احتمال سقط به الاستدلال. فأما مشاهدتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي بلغتهم فلا شك أنها ميزة لهم ولكنها لا تكفي لأن يعد قول واحد منهم دليلا. هنا دقيقة ينبغي التنبه له وهي أن القول بعدم حجية قول, قول الصحابي لا يدل على المنع من تقليده لمن لا قدرة له على الاجتهاد ولمن لم ينظر في المسألة بعد واحد. وحضره وقت العمل والله أعلم بالصوت. هذا هو تكلم بأي في الخلاف بين العلماء في المسألتين وين اللي من أدلة قول حجيت يعني بره حجيت قول الصحابة لما يعلمونهم خذوا الصحابة قالوا صلى الله على الصحرق الصحرق الناس قلي ثم المدينة الأنصار ثم المدينة الأنصار ومش دي بس يعني إيه منها والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار ويه الذين تبعوهم ب بأحسان. فمدح الذين اتبعوهم بإحسان ثم وضح أن الرضا لهم و للصحابة و رضي الله عنهم و رضوا عنهم فيحدث لهم الرضا لأنهم اتبعوهم بإحسان هذا يدل على أن هذا الفعل والاتباع بإحسان من المشروعين فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا أن يتبعوهم بإحسان ماذا؟ وفذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وذلك ومن شقيق رسول بعد ما تبين لهم وجدت على عرسين من المؤمنين بعضهم فسر المؤمنين هنا بأي الصحابة فغير هذا من الأدلة النصية على اللي فيه عبرة في اتباع للصحابة لكن الأدلة دي لما نيجي نشوفها نلاقيها إيه هي واضحة في أجمع الصحابي ماشي لأن سفر رضو التربيعون سبعين وثمانين المؤمنين اللي جينا من فعش إن ماشي وإيه وتقل شوية في إيه في لو كثير من الصحابة بس يبقى ليها حججية بس لما يكون الأعيان من المفجوعين صلاة دين التربيعون فيها ايه؟ نوع قوة شوية بس ايه؟ فاهمين أكثر في أكثر من الأخلفاء الأربعة يعني كسيسانة الأربعة رجل من هدينا من بعد فهي برضو عبرة وحامين أصلي وهكذا فالمراتب دي نفسها بتعطبها فهمين ألا ألا ألا التانية اللي إيه ولكن لا شك لقولهم في ملايو يخالف النص الصريح هيبقى ليه عبرة ماشي. طب الرأي التاني اللي هو يعني إيه رد على الحديث ذليم ده فقال قال السدلة بحد خارج الناس قليلة في لأن خارية لا توجب حجية تقول كل واحد من فاض بدليل أن التابعين أيضا مشفون لهم بخرائط في الحديث ولا نأخذ أحد النواة التابعين حجة يترقى لها قياس الصحبة أنا صح الحديث ده الواحد ما دليل لكن ده مع الآية والسبيخة والمجموع صار مع كذا مع الحديث اللي فضل الصحابة مع أن الصحابة عشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فالحاجات دي كلها المجموعة تدل على إني في نوع حجية ونوع مرتبة لصحابي عن غيره وصلنا معانا طبعا احنا عارفين الصحابي ده اللي هو ايه ها مش مش تعريف الايه المحدثين تعريف الايه الاصوليين طيب وكل ما الصحابي ده بقى مرتبته بتاعنا كل ما يبقى يعني ايه رتبته اعلى في الايه في الاستدلال يعني طيب ده اول حاجة الحاجة الثانيه قالوا ايه قالوا ان المش ده في ك ك كطريقة. مش في الاتباع كمريقه مش في قول لموفى فرد رد اه قوي الرد ده رد ايه قوي يعني عليكم بسنتي طريقاتهم يعني مش في كل الكنة هما بيقولوها عليكم بسنة الخلطة الرسلين المدينة فالرد رد قوي صح ولكن برضو اه هيدل على ان لو انت تركت تركت سنتهم اللي طريقتهم بالكلية فانت كده دخلت في الابتداع انت كده اه خلفت قوي ان الاسلام مطلقا يعني كده انت عفل عفل عصياني ولكن برضو هيدول بنوع نوع دلالة أبسط شوية أخذ شوية على قول الخول فيهم على قول الليك فخاصة لو القول ده قول اللي الكثير منهم أو أقل مخلصين للبعض يعني فيبدأ استدلان فبأنزل على استدلان ذا يعني أن الصحابة شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحضر ظهور الرحى وهم أعرف الناس بكتابه لي وسنة الرسول مشي فلا بد أن يكون قولهم مقدما على قول غيرهم. آه، ده استدلال قوي. ولكن استدلال القوي ده هل عارض بي لا و لو قول غيرهم لنظر المستدلين من القرآن والسنة. فهي بحنا هنا كده لو عارضش قول الصحابة بقول عليهم هل عارض قول الصحابة إيه؟ بقول السنة في نظر المشتهد. في الحالة دي يُقدم القرآن والسنة في نظر إيه؟ المساد. أما لو اجتهاده مش بابني على نص من قرآن ولكن بابني على اجتهاد يعني ما قرآن السنة بس إلا دينا متعارضة هو رجع 50% مثلاً 50% قصدي 60% يعني حاجة كده مش, مش حاجة واضحة بالنسبة لي أو قياس أو حاجات في أصول الفقه مش بابني على نص واضح من قرآن السنة هنا هيبقى قول الصحابي هيبقى لإعتبار الوليات الظاهر يكون معنا طيب هو بيه يقول أنا خالد الصحابين الذين يعلم الله مخالف محتمل أن يكون رقم على رسول الله سلام فيقدم على الرأي المحت طيب ده بقى إيه اللي إحنا منها ده رقم ثلاثة هنرددنها هنقول إيه يقين اللي هو لا مجال الرأي فيه آيه هنا طب يظن ظن غالب اللي لا مجال رأي فيه آيه يعتبر يظن اللي لا مجال رأي فيه يعتبر أما لو كان بهو في الشك أو الظن اللي هو له يعني له مدار للرأي أو وهنمشي للمداري اه يبقى لا لا فاهمين في المرتبه ان احنا قلنا دي هتفرق في الموضوع الحاجة الثالثه كمان ان نضيف عليها المرتبه بتاعه الشخص اللي بيستدل أو بيخالف الصحابه يعني هو مستهدف فاا يبقى ممكن آي يخالفه لو ما ادى ليه بوضوح او لا هو لا نظر الاستدلال النصوص الاستدلال ولا ولا ولا, ولا في الحاجات دي بقى نجمع ما بين الادله كلها عشان كده احنا المقدمة المؤخرة اللي احنا عملناها في باس سليفات والمحادثة اللي احنا عمناها في باس ده المراتب اللي الاربعة اللي, اللي احنا عملناها ممكن تميز لنا وتجمع لنا بإيه ده معانا اميد مش القياس اللي قالوا بمحرجئه القرض الصحابي لا مش كلهم قدموا على القياس اللي قالوا خلينا القرض الصحابي اختلف بعضهم قدموا على القياس وبعضهم قدم القياس عليه والمختار في المسألة اللي هي على حسب قوه القياس وعلى حسب قوه المراتب اللي احنا عندنا في الصحابه فممكن يبقى قياس جلي فقياس الجلي ده يقدم فمقصدي وممكن يبقى قياس خفي يعني في الحاله دي حسب بل قبض الصحابه مرتب من الهاتف من الرفع الدم حجياته لما رأوش ولا في كتاب السنة والإماع ولا, ولا بقياسه وكده ما مش لئين دليل يتغروف عليك اكتاني ما عندهمش اي دي خلص بل على موجودة. والله اعلم وانه هنا في كلامه والله اعلم هو في دي الصحابه عشان احنا قلنا نخلص حاجه حتى اللي بين بعده خزيته لا مش مش معنى كده لا عدم ازيه اللي مستني مش معنى مش معنى كده برضه اللي هو عند التعارض مش عارف اراجع لو مش اخد طيب هياخد دي بقى لا احنا واخدين اهو ده ليه شويه بينكم متقولوش يقول ايه ها مش, وليتصغل وليتصغل مش, مش السابق، السابق، الموضوع كده عشان كل الصحابة أطبع ميلا مجيثم ميلا يريدون يعني انا مش عارف تاريخ قولك لخص الموضوع اذا اتفق الصحابة على قول اممين ايه أبوز مخلفت لا ايه أبوز مخلفت ايه ينوع الجتنما فوق على قول لا يجوز مختلف اي لو اختلفوا في قول برضه لا يجوز مختلف تاخد تختار لك قول من اقوال النقاد فاهم <تصفيق> الخلافة الخلاف هيجي في مساله واحده لو الواحد قال قوله ولم ينتشر الموضوع فذلك هذا و ده بقى محتمل يكون نضر ومحتمل يكون التهاب والموضوع مش منتشر اه يعني ما انا ما يعني برضه اللي ايه ناخد بيه على اعتبار انه ده الجماز السقوط ده ورا ده مش منتشر بشكل مش السقوط لا لو منتشر يبقى يعني مثبته للسقوط بالصحابه النسبه يعني مش ممكن مش ممكن هيبرلط وهم عارفين وساكتين طالما سكتوا يبقى اقروا بالصلاة يبقى مش صدق مش من اتباعه اما اما دليل واثنى والتقليد تقليد الصحاب بتاعه العالم الكبير كان بيحافظ أحمد من اولكم احمد Zupravý صنا فاحنا وإني ماشي فالتالي <سؤال> هناك معمل من الآخرين كلها اللي إحنا هي فتلاقي الأخر إن إيه هنا حتى بيرد على سؤالك يا أحنا بذي وهنا دخل <سؤال> خير ما يتنبه لها بأن قول بعض الحزيب قول الصحابي لا يدل على المنع الدخليدي لمن القدرة له عليه على الإستهد أو لمن ينظر في المسألة أو اللي من لم ينظر في المسألة بعد ضحذراه وقت العام أو اللي مستعير في ربح ف. على أشد الأقوال يعني هو بيقول ما فيش حجير الصحابي خاص يعني هتقول كده بس يعني لو وصلنا بمرحلة دي يبقى هو يقول في اللي مش عارف يرجح ايه يبقى يقال ايه الصحابي نفس الوقت اللي بيقولوا كده يتساهلوا في مسألة الاجمع السبوتي يتساهلوا في مسألة ايه الاجمع السبوتي فلو الصحابي قال قول وعنده ضمن للانتشار بيعتبروا يجمع السبوتي فهو يأخذ بإيه بحجية ويتساهل كذلك في مسألة القول اللي لما جلل الرأي فيه يبقى أسهل من تاني اللي هو يأخذ بحجية الصحابة فلو عنه بضمن اللي هو القول ده لما جلل الرأي فيه بيأخذ بقول إيه؟ للصحابة ولذلك تجد عن الإمام الشافعي، اللي هو نصب به القول دوت بيأخذ في حاجات بأقوال الصحابة لغيره من العلماء ممكن يكون عنده اللي ده مش إجمع سكوتي وعنده اللي ده في مجال الرأي وبياخد برضه بنفس القول ده عن الصحابي بس بس ايه كمرطلق مظهر صحابي ميش كلام مجل الرأي فيه او اللي ايه فاهمين معا فهي في الاخر اللي هيدوم لنا الموضوع ده لاربع موضوعات اللي احنا قلناها ومن فعنا نفسينا مترتبين ذهنيا صح في مسأل في الايه الايه, الايه الاخر بالتالي هيبقى هو حجة ولكن حجة ليها مرتبتها حجة لها مرتبتها على حسب الاربع حاجاته فهمنا، فعفأحياناً بيعمل ب. بي لما يكون المرتاد تعطيه أعلى من الحجج الأخرى، أو لا نعم عن ليش حجة أخرى أصلاً، وأحياناً اللي يعمل بيه لو خالف، فيل إيه؟ الحجة لو أنت فكرنا 40 نوعية، لو فكرين لما سيدنا من الشافعي مع معي، فكرين؟ مع الوصفات المراهوي، فلما أحمد موجود. فايه كلام مش ثابت من الايه من القران ولا كان من السنه من القران ولا من القرآن فان ان حق رد عليه ايه عليه بقول السبع ايش اصحاب ماشي ف فراح راح قال له يا اقول لك قال الله عز وجل تقول قلت هنا تعرض إيه طب هل أو نمو رصحات المرء ومش منتبه اللي لو خالف قول الصحابي قول القرآن ما يفعش ذلك القول الصحابي منتبه بس الدليل القرآن بالنسبال ما خلاش واضح لكن هو واضح بالنسبال الإمام الشافعي راح رادده القرآن وراح يستدلله مد... أكتر يوضحه له أكتر كده بتخالف القرآن بقول القول الصحابي ما فهي مسألة إيه مراقب هي مسألة إيه مراقب فلو قول الصحابة خلاف قول القرآن أو قول السنة عند العالم يعني عالم فيها كذا عنده لا أكيد مخالف في قول خلاص عند العالم ثقة ثانية بقى إيش مسألة خلاص حلو صدق عالم إيه مسألة خلاص حلو صديق آه إذا لو كان إيه العالم متأكد اللي قاله صدقه كده أما لو العالم نفسه شك يتعارض الأدلة القرآن والسنة أو يعني مرجح بالنسبة يعني هو ما بقى بالنسبة خمسة الحالة دي خلو الصحابة لاعتبار. صنامس ما رجح ما نزل بكنى مش متأكد من ما يلي. إذا قالوا القرآن السنة ده عنده ضم لكذا بالعافية. القرآن السنة يقصدوا هذا. في الحالة دي هاي هي إيه ماشي؟ حالة تانية إن إحنا ما ما نعيشنا اللي في فرق بين مع المعارضة القرآن السنة لفهم الصحابي أو لقائد الصحابي في فرق فهم القرآن السنة الصحابي فهم القرآن السنة كان الفهم سلف الومن ماشي ما ينفعش واحد يجي يفهم القران والسنه ويقول ويكون الفهم إلى مخالف لفهم الصحابه ويعارض بقول الصحابه فهنا انا عارض بقول الصحابه عارض فهم الصحابه والقران والسنه الصحابه والقران والسنه اولى من فهم هذا الرجل بالقران الايه والسنه لانه قران والسنه نزل عليهم ويستحيل ان قران والسنه ما يكونش ليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفسره لهم فالقرآن جاي بيان ليهم بي بيان ليهم فما ينفعش ي... ما يفهموش. ما ينفعش معظمهم ما يفهموهوش فهمين قصدي؟ وإذا حصل ما يفهموش لازم يسألون ولو يسألون يبقى بمساعة ما يدخلون فما ينفعش يقدم فهم للقرآن والسنة مما من... من... من هو اتالي للصحابة على فهم الصحابة والسنة ودي مسألة مختلفة عن اللي إحنا كلنا بالنقوة لشان تقول إيه ولذلك طريقة إيه إحنا السنة والجماعة بفهم سلف الإيه الأمة خاصة فهم الإيه شو اتباع أمم سنة بفهم سلف الإيه ماشي؟ في أي سؤال في الموضوع؟ في أي حد مستغرب على الحالة مش, مش فهم حاجة؟ ماشي وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم إن شاء الله مرجعنا نتكلم على شرع من قبل نحو ان شاء الله